الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم شاني يعل ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويذقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني إن قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني بكواكب لجمالها رفيات بلا أركان والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من ظل چلی مجھے کو ادم ات شوس مولی م وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مراتهم نحو الإله الواحد الدين فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ نُفُوهُ سُنَا حُشِرَاتُ وَهَا قَدْ خَابَ ذُنُّ كَرَانِي مِنْ بَعَدِ مَبْعَثِهِمْ حِسَابٌ عَادِلٌ يا سعد من ثقلوا على الميزانين يا سعد وجنا نرى رب فتوحات يتقلبون بانعم الرحماني تحلّروا من قبضة الشيطان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفاكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا